إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه نبصار مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل